a oh. سين خسا عقدك مني اي حن نسيت ربي اسمو وين ادزك معاتي اماي جانا السبب اللي ضاك ما مغ اما انا عاد السبابه على الحرابه فأتبع بما فأقضي ليزدعي الملكين أكون معيك شهد للظور لا أحسبهم زي أسي يفوق زاري سمدوني والي ونريز ريطي شاهد بسم الله عسى يدو يلسي بسم الله الحمد الله عن قرب يدلو كليك بارك الله هاي عمضة مور كيسي ودلعو حليك اللي اشورك ابن وي كريمه اورز ايد اولي غردني كن سنمك ديويني هن كل اللنين الضام نخصو سردارنا غي ورتزين بلاصه وراني البدر السمحه غسيل حسناء صحته ستجمعي احسبين دم نختمي زرزت صبرنا احسبين دم نختمي زرزت صبريني ترساسين ساكتة كنز الجيد صرت لباب نجاع لاخير اقط قطفات سجنيه افخرت جوالي ان صوت ابن الجسلي باين ابن My jLIJJNetKi w segue Eh is It Jaj Jas Empad Mhaakkanis Highg Veinnein Kul maag is tid na Teeu H со Ey hadra jesna shitaretna ashi shorzi faqi O salam na arik O salam na تبع غرسينا ما فضليت هل جعا ونسي صفتني ازجا ولي ميرا يدر تغمى تورتتن دمر إلا كريت تفكر ليس غلى غيشاه وانا ريتك يا اللي مش زي عقل جارتي من سكر زلوني يا وجود وري لانس تر ينتكر مصيفه يا وسيكي اللي غاش سناي كمو داياني اهن كل eg het 2 miljoen en rapse suf inagara sersni شكلا <تصفيق> ذكرتنا صحن رزق Up os naam band lawanswe студ there. For the land he rezət me, Б Could accur axa ما يغرمه مترمناح سواسي السروان ما يغرمه مترمناح سواسي لالا لالا لالا لالا لالا ري غالي ابص لها الكربا مسكاتو اشورف السيف <سؤال> رجع فزت جود ادوشر همنا الراديو كبيراسي وين يخشي مرضي فقير اللي بدا ما يتفور اني جرجليمان احس بيه يجي غم ضمتوا بغنا ولي وكان السلغ بلا غار ويدهي بسنا أضربتوا ولا سكة تغيى نور دافوسي أسقساقي غبني وكريم ورثل صارت المغا أزدكي كستلي غرج ما أجرعتني أساق شايرك أسيطا ما تريتي تجلوفا أمرقا جين الزلدو باني بلاي الجوانين وين الصيف والجين أفسر سمدواني سا زوار زريس عز اختي انسى اقسازي السس ودل حالي امن يا ل عز زري سور زنيك ربال بلا <سؤال> راي صار الراسم محمد روحتك عاوز زر نخيل ودي الزرع سالي وين زرعت احباب مرزنتي ايان زور الكنس كسار ارتا زي يا حاج بالعيزات ارحم رب ما ساخز مني افولكي اللي غش كتوني زرعت انت السرسيم يا حاج بالعيزات ارحم رب مني el musirsah la رغني تدري هنا ينفس عدوى وليه عبدتا تدوز لأيد إسدكر جمعان من زيح يدو جمع أكرر نصدرني الكرياوي وسيف المالا أردى ردو النون A jen soekin na liksom, E g objectively antalyk die apaisi Ioo vo. 11 hochну, ed ek rotan Ma noses ima alese gue قولي سمحي ولا سدير في الله اتزيدنا ولي اجد وحده من الجليله اتيم جول حناج سميره نحكي ويا وني يفكرني تفنى وكريم يغت نزور فاويش لما ديش كتانا قرتك ندروح عميك يفو الكيز عفرانا حورا ميغتموا بسم الله سيد ويسي صوبة بسم الله الحمد لله هنقرب ليه